فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ نهوا عَنِ النجوى ثم يعودون لِمَا نُوحُ عَنْهُ ثُمَّ يَعُودُنَ لِمَا نُوحُ عَنْهُ وَيَتَنَاجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا تجوبا والعدوان فلا تكنوا تجوبا والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ااشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم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 لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، من الله شيئا. هؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون.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 ألك حزب الشيطان؟ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، إن الذين يحذدون الله ورسوله أولئك, أولئك في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 اخوانهم او عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون